فعصى عن الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا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 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأمفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيره وأعظم أجرة واستغفر الله إن الله غفور رحيم